لقد كان في يوسف وإخوته آيات للشائدين إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكون من دعبه قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجبل يلتقطه بعض السيارة. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ودى يغتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني يحزنني أن تذهبوا به وخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقبل عوان أي عشر كالنعاء وآيات دفضلات خميرها صورة يوسف قال سبحانه اللوحي لقد كان وحاء هذي في يوسف يوسف لحديث سيد و إخوته و لاليه آيات آياته عبرة للسائلين تذكر سؤالين تذكر ربعين أجزاء سؤالين و حأو سوام سبحانه وتعالى تعالى عبر قارش إله سماه تعالى خروض ضنين و بذبعين سيد و بذبعين أيه وحضرنا الى الهين العديد يصدها لغوه السايكين العزي وحا قصها ابرا قراشه الى اله سبحانه وتعالى وحلو وحلوه بالتأويد يسوله وحضرنا الى الهور السايكين وعلم انما ان الامة اللي اتماعه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء وليس هذا وحا قصنا ايان ولا انت يا يا نغاشا وحانم خي كل دغالميين الهي وحده سبحانه وتعالى سي هو ابي انه جعل او كجعل بارنمده يا خيرتا يا وكا وناغا كيبيك حسدون هركا سيداينس فيه, فيه الهينا سبحانه وتعالى وادي إلا اله الا ان لقد كان والله قد كان وها هذه في يوسف يوسف حديثه يو أخوتي ولاليه أهل معوضي يقصد الله توسعه آيات بقع عبرك اللي سأينا ذلك سؤالي إذ وقت يبقى آيات حق يوسف يولاليه واحد نحمر يقالوا أيدهان اللي يوصف نتاي شيران باستان بهانوي ويرشي كوية تونكها اللي يوصف يوسف يو أخوه ولالكو وإسكوه ييهين بقع حبول الجعاليه إلى أبينا أبين حاجيسا منا إنك إسكو بعضها أبين وعمينك جعيه لبدأوا وان نحن والحال نحن انغونا حسبه عين جمع النايو يوابا لك انغونا وان ترى بدنهايو تومن بينه ماركا سو انغه جورا bay labada wi wuliba inna abana baye la fi dhalal mabin wa marke toon kodi wees kubahda abben u u ksinheebdan hatta iyasii leday buu gafayo nooma garsoorin wiilasha حي، أنتاش تران، وشرقال دجان بيسنقو أنصدموا، وقتلو دلة يوسف يوسف دلة، أوذر حروه أما قطارة أردن رول يخلو لكم وين بنانان وجو أبيكم أبيهم ودجيسوا، هذكال جعل الله إنسوايو، أيو جعلكيس في نبعين بسوري جنين، وتكونوا حرهان سان، من بعده مركب شان كدب، قوم صالحين قرروا نقسم وانتفوت كاني نوجن، دم بانكلا، يوم دم بيجرين بين tawadkan si go'aan saleem ma tawadkeen aan doonad xishaan baan noqon doonaa laakiin baluu waxaan is dhaafinaa oo aan baan way seenbay wajigiisan ka qarinna si boost is sagun inna waaruqaw u qotor uu is faddile aw idra'uhu ama wa ama qotor ardayn dhul tok ardayn dhul qotor yaqlanakum oo haayrin qonay oo boost kiisa adgalaysan is si uu markii أوجي الإنسان بعد أن أرهن إنكم مرتجعل في المسور جنات، وتكونوا حضانة بعد قتلي مرتدلك تدب صالحين وأن من، وكيوه نبي علماء الله المفسرين أو يذال بهجر، مر هنا كون على البدن أو يرنسو وشعبه من هالجنون و عجلان الشيطان حجي وكيف الشيطان كان تشرح عن روحهم أنتم يريها وقول شقى السنة وحباً بعد عافية كيو وين أمريكا ما دام هو ك ويجي هيا أو ك عقل بريه أو كسل دقن بريه جوناري واستاذ غيرته سو مو سو فضلاً كل قل وحده يسقى فضلاً لكن كيو وينها سو غير مريه وقهر قائل مدحلي بسوير ومنهم ياكام إذا لا سقط كلوا yusu الدين wa alqofiyare jumbi tilka wa anugu badallo in eel gudigi kurneen eel qemeesha ugu qasoon ay ugu foga halka anftor yeltaqdo haqatan badso siyaareed dad kamra safarka qayb kamid haqatan in kun dun faa in haddii mar leey samaynaysan waxa ay inuu raali ka تسعيد قال توي القائل مصر ضلي منهم علم يعقوب كمده لا تطلب له دين يوسف والقه مر ليها ديت وحصاين انسان وحضر تورتان في غيابة الجب عيلكه ماشي تمجدو قصون ملحوسه وقصون وماشي اوغفعل كا كدفيره يالتقدو <تصفيق> <تصفيق> حقا بعض سيارتي ضرك السفر كها قيفته اي هلك مرى إن كنتن فاعلين هذا مري سواء السان أو هن سواء السان دلك ثنا دان قارو حيدهن ماك جوان كاس على ساقه ويلك جوان كسر على قتيع اللي دينه عالخابو يا أبانا أبانا, أبانا. مالك محاكو لا لتأمين على النجوى أمين على يوسف يوسف عن النجوى أمين وينا أن نجنه لو يوسف رنا سفون وحن مايقول خير waxa sheecaan ayaa la tabnaa wasooga jineyna wiilkan xaalinta ugu dhagan tahay wuxuu ameer arsiro macan dirma anag gadan baji yartaa miraha iyo aanaha iin waxaana rasu cunbay fataa wadha xoolaha wadatan baa ameer soo ciyaarantan oo wax kaaso xoolaha oo noo darbayna way lacaha له ويلك اللي حافظون وإلعان وإلعانا ينصد عمر غفر عضيقا قال وحولي يا عقوب إني أنو لا يحزوني وحا امرو بقريني يوم كمرقية أن تذهبوا به ناديو كالله تستان وأخافوا عن كعب صنية أن يأكله بيه بقى الكذيب قال له إنو العنوي وأنتم يذنكو عنه ويلك غاسلون إلا وسنة وويلة والعيارة وأفروح إلهي اسكر ربيه وعيارته وحاقه مصر midba deeyar ta ku horreeyo inta kubad iyo raay iyo waka ino midna ilahay waad inta iska hagaajiyay sida rasuulkaana u ahaad adanii rabbi saxnaatay wuliga maciyaa gadar siirada iyo laga waramayo adeen bu doonay marka ee rasuulkaana faarax salaam salaam ayan ban doonayn inaan la toociyaar arood ilaahay baa leeyo waxaan toosay iyo qorax iyo subax rasuul sallallahu alayhi wasallam marka saaso qorax iyo ارسلوا معنا غدا بحين نقدر بينهم ويلك يرسع مرها ايو وحيالها باديها وفيها ليه لصورة وانا لا صورة ويضع على صورة ايوه وينه اللهم الحافظون وانهل علينا قال وثوي يعفوه اني انا لا يهزونني وحا امروك لنا ايوه انقعب صنع ايوه ان, أن تذهبوا بين ويلك ايوه لصورتان واخافوا وحان كبط مكة لصورتان افضروا كالجيسان ان يأكلوا بذيبون الكوان باكا ديب ايوه kub badan yihiin inuu baaq casuun ka baqayo waanta midinkoo la aanu wiilka hagiisa gaafiyona kasi jeedo oo ciyaarayo sadoga tagtaan neeshi mariya ayaa yale wiilkan ciyaaraya ruuq qooninoo ولما ذهبوا به كل كمالك اللي لسه والحال أجمعوا أي كوك المان أن يجعلوه هنا يالان في غيابة الجب حال فماشا ووهو سيساء مقدقها ووحينا ووحيوني إلهي يوسف ووهو يرها لتنبع أنه مصرحا ووحيوني وقال لي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه هل قاسوا كرامين في غب العبيب إنه ووحيوا ذي سوى الميرها ووحينا ووحيوني إلهي يوسف هكي جيسا لتنبع أن bi amri amar qol hadda kan ay kugu sameeyeen markay saaqo galab dhexeen baweey dhanba seen waxay bilaabeen inay garaacaan oo hadal xun ku dhahaan oo wakhtaas ay u hanjabaan wa ku dilayna kan kugu sameeyna deban sasa bilaabeen markii saaq dhibayeen ilaahay subhanahu wa wax ay kugu oo aan والإنصاص أطأ يقولون يطلقون يسمعون يسي يوكي وحرمي ووكي ويتجرون ويوميدين أبهم أبود بيوميدين عشان وقت عشاة يبكون حالي سكبو هنا يوم وين لبعام مائه واسكوه هنا يوم أعروو حيدهم يا أبانا أبانانا أبانا. إننا أنه ذهبنا وانتقنا نستبطو أنه أقو فلات كتل طوان وقرب طواننا أي أنو تقنا darki akhti san kaga tagna yaalaad sanadi faa kale u diibaysaa tabaqaysay baa kale waxna weelay biibiga haa wama anta alukum matti dumine lanna xinnor rumaynayya oro waxan ko sheegna walaw kunna aan noqonno wa saadqina بين تنوى وشك يقول انت وشك شكل سيء اذا احنا صعب بحا توقعوا لأقول لأحياء بسكو مكفتانو مركا كمه غطاو حايدهان لابا نورو ماين يشيلوه هم بان شاكو لكن ويالكساس هو قدعه قالوا حايدا يا ابانا انت عشان ماتين وقت ضمبئ يوا اسكوه هنا اباها انو انو هن ذهبنا انو وانتك نسبابو انو خلابك كتبت طمين، لو راح كتبت طمين وقف وتركنا يوسف أبانك الصنيع. عندما ساعينا علاقنا ذي أكثر فأكلوا بدي وباحونا، فما هن تعذب على قميصي قميصي سوى كنام. دشيس يسوع يهبدا من بحية. مبابو وحار وجاءو ويلي مازان. على قميس اي قال قميص قيس كان ما لاقى غونين بيديك كسوبثيه ابو بكر العنيس وقيس كمقو قوسه دهو حار غورعين بينه وثنين بيديق ارمر مريه مكه وحيدن وحا دليل واقع ديك على قميص قيس قيس كيشي دشيت فانن بيدم نديق وكديق ايدش القمر قالوا يا هوب بل ويل كي دي صورت طورا اللهم يدينكم أنفسكم نفسينا وحيدينكم صحيح أمرًا أمر أمر بينكم حسوا واحد شعر سنمجروا ويلكي يدينك يدينك ملك كو... آه... ملك ملك دارن بعد ويلكي كعات لكن ويلكي فصبرن جميل ما suu'e iyo waxa indha beeray ween oo saacato wiil kasta u jecel yahay oo ka indha beeray haddana indha ay soo noqdeen markii ku soo noqdeen markaa xigi ilaahay booeyeen cid kale ku sheegan maay arintayda waa safarun jabi tafri wallahu musta'aan عمر radiyallahu anhu warda surdan addu akhrin jiray salaat as-subh markaasii oo jiray ilaa meelaha ay madobaadeen aad bun u badsan jiray duke wax lagu wayo waya wiilka lagu salaayay laga no miskenka iyo aabiha ka yacaday wab yaddaynaynaa waa bal sawad qala wuxuu yeyay bal لكم يريد ان فتوكم با امر اذا قرست ارند الهي كلو قرني, بيلك وحسي وحسي قرني يه. جميل. أو أنا الهي تو قرني و هذيل لكن فصبر فامري ارنت الى مرق صبر جلي و او قانا تختكونينو الهي والله المستعان الهي با لكالميسا ka kaalmay sanaya calamada soo waxa aad xifayneysano tilmaanta aad dhixaneysan waxay jaat tiyaraatun baaxad safar bayid farsalu waalidahum kood erori oo biya gusudameeyay dadare faydalahu siiday dal wadantii iyo xeerka ku siiday qala watee ya bushara hada gulam ku yaalay iska الأن ي coexist إذا أح hurما ساء يوما عندك كرة يسجته لا تستطيع هذا الوصد من المهم يويا صệu إن لم سنة بالتأوى عندما تحدثوا problem46 يجب انهم إنهم شيذ också وساء 除муетьه فيه Hehة如此 حياتي بعدها تنطي centimetersdf крملongة καιralia Danielle Hasamara nobladka lebrinkazhahgyptka forever. said swelever more day his ماري rii hawii wasarru waqii saarru rii saana kuwi u dhawaay la wadaagnaan waxay dhahaan waadoonan soo gadaan nabade wiilkan wan soo gadaan nay mooyta annaga galay isaga halka ay waan soo helay lama dhinay daday ka ku qabsan laan marka wasarru bidacatoon waxa laakiin inna tafiri yadooytay ilaa jannada sir jannada ay tahay baaliin isheen tu dhahan mil fog wa ku yiraahda dal fog khatara weel faa koon markabaran markaas waxay dhayn adoon amanka naga soo dhonay bay haddana sheegadeen inayo waka markaasay saaku gartayno ma wixii قال و يقول منك سوى يقول سوى انت قال و يا بشرى بشرة يديه قال بشرة يديه و فرح فرح هذا غلام من آدي آذ قرصان و هو و سرسول كوي نصف الحسن والذي يقرح الله نفتل آدي آذ سيب و هذا غلام كان هو وي و سرره بضعة و يسرع يسنين ميعقوب بضعة بداعب حالوية بضعة كالكتان و يقريان عد كالك inaa in u gaanin bay ku tarjumeen halka la tagen ayay dhahay wiilkan anagu naga soo dhamay wayo adoon wallahu aleem baa y من الزاهدين وحالها ان كو ويل كنعيض كالزاهدك وقال لي وحوي اشتراه بدقي أن او من مصر غير مصرها لمذا تجي وحكويدي هجاجي متواه ومكان هويجي ويلك سيفان وهجاجي اصار وحا لا يا با ان يفعل ان انفصد او نتخذه لنا كيان ولدا الم وعرور مرهين اساس للمخسرين وكذلك ما كننا اساسا ما كننا امم ليوسف لي silaad de dulko oo waso soo daay dulko dambuba qabsaday iyo wana ma hay ladon da wax ay la doonay walina anima usii aan ubbarro min taweel hadithi siyaf fasir kaado siyaf fasir kaado ay aad oo muray wa qisaddu ku soo bilaabatay wi riyadu arkay wallahu ilahi ghaliban wa qor noqdo iyo wana maxay doonaa ay duuleeyaan ama dilan ama mal daran ka tooran oo waxa ay raaso ilaahay sidoo kale in bay wax noqdeen soo ilaahay rabay mar wal wax noqdaan asurkeena saalaam war rasuul sallallahu alayhi wa sallam ya roo kaso labda wey wa noo taajineey oo dowladdi markaa jilanka islaam buu habalay oo waxay dhigiray ee nin kan aad iyo aad u xiska macayb badan ayay ku marka kan oo ayaa nu u yiro ka muslim buu haa kani, isaga muslim buu haa yahay oo kan gaayay oo ahaa wasiirki aha uu ahaa ليه انت قيس رحمه دينيه دهين ما هين اسلام سوب وقال وذي الذي اشتراه كيف سو من مصر اهل هير ما صره يمذا تي وانت شاو تبكوي اكلي متو انت ولد دار وحوي ويل كان يمسى او كوينيه عنتديس اي دركيس اي ييفيس اي وحولبه او هاجي مري هنا كانوا نوط ترى لا وكذلك السلع ما كان نوّم كان ينوي يوسف في الأرض نل نل كي ولا يشوفه الدجاج هو كان نقضي ويا مركب دميه إصي أو من توي اللي حديث يلا كاف والله وغالباً على أمري إلهي أرن كيسه الساعة وعذبه الساعة غالباً إلهي وحده دانو ريمان كارسون باين أرن ولا كنا الناس الله يعلم ذلك بلن قدموه ورح إليه وظنى سبحانه وتعالى إنه النور وعزوه وربي سبحانه وتعالى وخحر مو ايه لذي وحيد ظنى إليه وحي ساسة دنيانه ومقعيس بابيانه وحاس ديانه وكه سيده إليه وظنى مما نعرف انه ولما برقى ملكو قال اشده حوب إيساء هي عقل إيساء لما يستركز ملكو افرق قالي هذا لو بنيها ظنى ملكو اشد قاله ووح عقليها ايو hoow iyo hoodanay wa afartan kaan anbiyaada afartan ka markay jiraan baan nabi laga dhig jiray oo ilaahay wax yoonjay intaas iyo ar afartan ka wax wali waa dhalinyaro oo wax badan ba oo xikmad badan ba oo ka arko kharibay oo saladu ka halka waa الكاري أتيناه الحكم النبي نوامسنه يو علم نا يبان كدقنا واللوش يو اللي ما وانسنه وكذلك ساسن نجيل مسلم سنو ليوس وعالم رناه أوشي استق صلاة دونه صل له لخبي ولهلك جيرسي ساسن روك الصمر سنة أول مرة نواله سبحانه وتعالى روك الصو إلى كسران وإلى عبودة وسما إلى تبعيش وما جاي جيه ساسن بقلاه عليه وها وده حضن على تي هو في ذيك ننكا نوقعي قنطير بابي جلبي بحتلنته دا اياه دونطي عن نفسي بيقدم نمت ادي ابق رسول ابوها اذا قديك صحيح رسول كوكوين وعلى سين نسف الفصل وغلاط الابوها وقولي الباب بديو دون صحرت وقالوا هيته هيت لك كارك تعالك صافي قالوا هيته ما عاد الله الهي بان كمان قلي واحد حرته انه ننكاو ربي واقف إلىها لضمّوها أحسن مطويها هذا هو ييجي ماشوا يدجيه وهم عنده ييجي واحد ويه جاي جيه إن هو الله يفلح هذا إنك سعي جالي هذا خيانة ووك أن واحد مطوي يأذوني آخر اللحظ إن هو شان الله يفلح ملّي بنا هو إلهي سبحانه وتعالى عصي هو ضطق بنينك خيانة وروحه جاي جيه هنا بقرب جوه ملّي بنا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 فحيش السماء قال من عاد الله الله إلهي مرمان قلي إنه ربي إنه ننكن ننكا قريغاله إنه ننكا عقاه ربي وكي كريه ووكاس وصيب كي أحسن مطوائي هوي وهاجاجي إنه لا يفلح الظالمين ولا قد همى الدهيب وقليه ويهدونتو دوابطا الساقو الصميسي البابي سوحيه وهمى بيها وسليم بغني وحيد دهان إنه دلو الدونيو قرعه تكامل كثير هنا والله سو كامل سو يساء الى ان سبحانه وتعالى استولى بالبيانات بهاي ويكلن يالده هو غريقه بقركه جوه هاين شجر وا دمعيول لولا ارى هنا حبيب الله سبحانه وتعالى حدوث برهان ربي ارى او الهي تسين اي waxaa weey waxba dhici lahow برهان كان مرتب مته ا بهاي الا بالما حسين فشار كان في, في, في صفطتي aya oo toorkay soo gacanta qaniin soo markaas uu u shee odhanayay subxaanahu wa ta'ala ii hambi isii halka ku baabi qeyma sarenta kana haye jidar isoo xaqo qormay abdullah nu'baas ba laga wariyay yaa ka ولا قد همت ويهم بي, يوسف بي دي به يسبه همري اني واحد كسمائي وهم بها تسون ايلي وهمين الاولى ارى ابو الهنا الرب البرهان كرب عربي ادوس ان سبحانه وتعالى اد الله شيء في جه حقس او وحن كاين ساي ارك وا كذلك للنصر أريناه البرهان قالوا سوقدر هالك برهان بنت سمي كذلك ساسو قالنا أم يوسف حق يوسف الصؤية والفحشاء سيقال لي أن الصؤ الحمان ذنبه هو حونة والفحشاء يفحشاء ذنبه سيقال لي أن أيام برهانكا تصنيب أنه يوسف من عباد جنال المخلصين أدوه مضى مضى خاص كالنوعة أحد كلا إذكا لأنكو حرنين أيوك كميز هذا الله ليس مخانا إذكا لما ترسى لجل إذكا لكناعب سنجل واستبقى البال و سوقها و يؤثر تمام الباب على الباب و قدد و يجح لي قميسه و لي من دور حق لو كعر كعره يمركز قبطي و يدر تقريب قميصي حق الدم و ألفية سي الله يجب البابي و حي لكل من و يهلين سيدها ننكا يدولي لدى الباب إردك أكي سكاهرة سوق عره و يسعى السنة يان أيا منكي و الباب أكي سفر wa dadu wakhiri ayay heeran qaado haytiro wal qofso makrigood من jadaa umman ruuh awel ma kim ku wiyay arada deehli kaheer kaaga doonay soo aan iyo kasineeysto xumaan ku sameey ilaa in yisteen muuye in la xirmooye aw cadaabna alim amayn lid dilmooye wax kala ool maran yire saasay markaa ka tagashii si awan ku saasoo kana shaa sallallahu alayhi wa sallam ma raaistina naqsa ما إنه م ما ليجون ما... كله عيد أيه رس... رسول رسول دقيق تجي رجى والله هذا هوان كسي الدنيا ركترشيه ورسول صلى الله عليه وسلم وح وحوسان وقارن لو ما أنت كره رسوله وسجده ما كسرت وير وكمية خذبري سداري ما ما أنا على قمينا كعقل والدين أذهب لبرجل حازم من كن أي رسول راجيت الصحيحين ومتفقهاو ما أعرف واحد كعقلية وواحد كدينيا وهذانا kabba bin balan ninka aqalaga soo aad u baranyihi wa hadana go'aan kale midiin buu yahay sallallahu alayhi wa sallam ama maayay sanada go'aan lahayn oo aqli badnaan ka soo إن كنا انتن صاحبه يوسف باكن هذا وينتي يوسف صاحبني باكن مكر كان هو صلى الله عليه وسلم يشارى مركه وين وا مقي بيحي وصار رسوله صلى الله عليه وسلم عقل يق او دين يرب لو لو هو شاق عقل مخيريه مركه داهينو دين تيريه هذا هو خطرو تابث برسول الله صلى الله عليه وسلم يجري فاتقوا الله واتقوا النساء هذا رجتيني والله والله كدكتونا ما تركت فتنه بعد أضر على الرجال بين وافي عنه البدن واجه لكي هو الساسوي المانا كنتك ان احد رجاء وقرق او وقرق البدن قراشي ورسوله قد دمر دمر قد دربان رجاء واجه دودان كي عغرق البدنائيو قانك الهوي رسوله صلى الله عليه وسلم أي muddo badan شقيين shaqay inuu haday ninkii soo baxay iyo كهر رئيسي hadashada ka horeysay ayaa waxay tahay saas joog ku sameeyay wuxuu yahay ilinka doonay aalmentiisa ilaa in amal xiro ama dilam weeyin wa sabaqal baabirrtii ku tartamay baabir way isaana way isa soo qan oo ka aray wuxuu qadada qamisaa wuu kajaj haday mid قاعدوا هاي كذي ماجدة وما كيساو عرفت هيكوا سنة كذي ماجدة ساحة كوريو هذا الكيوا يظهر مرت ماجدة ومن أول مرتي مفروي هاي أراد الدانة بجهرك الصوان فمان لداني فهذا ثقة فمان لداني وصافي والوجاء يدونة كده بس عيسى اسمك هذا زنا هاي كذي ما يقدوني ولا بدن بي وثور وعري ماجدة ومن أراد بجهرك الصوان إلا إنس وين إلا أو عذاب قليم إن أقام رجيو عذاب قالم قالوا tuu indumila haye iyo هي la wadaa dad san sheegay samayay iyada ay doontay iyada ayaysanayay dalbada aan naftiye ga dalab we sheed wakaal badbawo ka إلهي سبحانه waxa soo bantiri ilaahay حتى ربطار taala kubad baadi siray وحمر rabta lagu sameeylo we sheed oo xamar qaatay furo sheedda min qaatay furo miilaha lehaayoo mar haaweenko wakaa aqal badna مركب حاله كاشد إلهي سبحانه وتعالى، وإلهي كاشد عبد الله الضن، إلهي فوق خطر بكل إياهم ولدي لاما، وبك مركضن باب الله من خاتفرين، من ذن خاتفرين ومن أهل يهير كذي كميت، المياق وهالكنو كراوي نوح، إنه يهيوين وهالكنو ستجف هذا الجرين أي إلهي كهذي، ويريد الله طلبنا يسوي كهذو قميص كيس والشهيد دواه حماقاطفر الشهيد ومنه رجال كذي كميت إن كان واقس سنوي الميير إن كان هدوه يه قميصه قميص كيسه قد مد جها وخرج من قورن حجة خرعة هدو حبه رقبيس كيسه جوعين يه وهو وإن كان هذا القميس وإنه يرى بساعده قميس كيسا قد مد قعن من دول الحق الضمب فكذبت بيان بشاكتين وهو يسنون من السادقين فلما أمر وأنه إنكي القميس وقد قد قد جاهاي ويقوي من دول الحق الضمبي قاله الحبيل إنه هذا القد شاكتين من كيدي كنا هذا الضمر كثيرا يقعناه وكيد كي نو سبح لوكي رأى باوثا قاناو وشيدان كالصاحي بالدتين وحد كيد ضغط وكيد كيني وحد يشاكي أليس كيدا ضغطين وكاعدو عيثاني حقا ضب كجرتك بها الكيد ايه ايه كيدا كون عظيم كيد كينو ايه كينو عقل بلنبو كيد كينو ايه كينو صد حباتاتك وغفرها سبطنيب يعديله نسعو رضي الله عنه عمر مرقو او بكر دور سيو ننكن مرقو يساقونة الساحة وانتكو جواب دي يدنا نقول له يا موسى الثري إن خير من إستاذ القوي قوي للأمين نقصد حصا وفرا صلاة حيث كنا عدة الثانية شرق وشان وضبها الكتر ثان وضخربتان آدي أدبه أتقنا ثلاث عيوية إن كيذا كنا عظيم شرقه الكينية كيد كين نقردتين إي أدبه القتل الرعينا الدو كتر ثان آدي أدبه يوسف وي يوسف وسترسين يا وان يوسف يو. يا يوسف يوسف arinta hadan arintan ka jeesto wax faafin warkeen idaa saddex baynaa iyo ilma ayro inda waxu geneeyeen yuseen daafin nag waxa jira hadaw iyo aniga iyo kulli iyo reerkayo waxumaa ninkoo waan sarayow dowladu meel sar ka joog oo ninka maal ka o haya arintaa faraha ka qaat ka jeesto way adda arintii وأنت منك ذا البطيرة هذا كبرنا ورطوت حتى هل براه خطر جريجر وقال نسوة حوان وحيل داشقي وفافز المر هذا وحان أو بحر في يوم صدق رأي حي مكان قرر يسوقين سوق وقال نسوة حوان وحيلهن وفي المدينة مجاورة قصبنا إن رأت العزيز منك ملاحظة ها وي ضلبة طيو وي ضلبت فتاها اولك عدوان كوها بي اي نفسي كطر دقن ما بيالك عدوان يلو بي او جلو وي ضلبة قد سكفتها حبا جعيلك سيلا حوبك قلبك اللافي وقلبك اللافي وقلبك اللافي شغاك هو حوبك قلبك اللافي وانا روح الروح انت انو دنتو إلهي قال لك لا كم عن قال من قيم بكتاب السؤال وهو رموز سعى الخلق كجاره وإن إلهي كريه دددونه إله كتب تاريخ حتى ما حد قريب صافش كشش مستهزلا صسترد وقال نسوة هونه وحيدهن وفي المدينة مغادر قصقنا امرأة العزيزي لنكي مرحضها يسير كها هونكي تسي تراودو حيدة البطي فتاها ولكي أدونكوها بي عن نفسه قد شغف حبا كعين كيسال انتو قبطي أي قلب أولا دو حب كدر إنه أنه لنراها في الضران الماضي وحان أرجناها هونكي ونكوكنا هنا بارعة قصق انتو حاقيني سفن وقرمتن فلما صمعت بالمكري ان هواينك مركب مغشي نجار الطوات يحضر الفوات يحضر ان الوحيس قاري انه ناي عدل بلنبه ارسلت اليهن ويمرتق اعطيه عدة لهن وحيؤد ديارسه متقع عود ديارسه ميارا اي كثير صلا بركمه كل واحدة من عطو حيوكا انتقومن هواينك كاميرا سكينا من دي يوسف قالك انه كوكا لسينا وقاعده فيتري oo xiray aray namarkay googosnaayaan oo dhuliga Baalkaalda iyo kan taa hore oo si وقلنا وحدهن حشر إله إلهاه فما نكو فن ما هذا بشرا كان مراه بنعام إن هذا ما هذا كان ما ملك كريم ولا ملك آل قربان مجيد وكرسولك الله رسله في ويلي نصر فش <تصفيق> نبلش آذي آذ بوقرس ناوي ناوي لهيس حلو ما نعرف جوجين يجيك يروح الدراويش واحد ين أي جعنته ديجوا ينسمروا يقول مرضهم ولكن فريقة قوانق دكتور قد عذاني فلما صناديق بتسين هذا الخادم مخيم غشش كبر ورشك صناديق مجالس وحنا بجالي أرسلت إليه هنا أبدأ أدرس رواي مرتصر واعتد اللي هون مرتكان بركميل يا ملاك كدة نجيك صناديق كتير سلطان أي أودي عرسين وعطروا كل واحدة هوان لا أعرفه هو منهم هوان ككمل يا مرتق مندي وقال الحيتي يوسف كتير أخرج عليهن فلما دعينه مركي يوسف أركان هوينكي أكبرنه وأوينيهم وقطعنا أيديهن وحد أذي آدوينه أنا ويقول أرجو بخنهن كعانت وليبي جهجالان وقلنا وحيدا حاشا لله إلهي بخمان كهوفانك ما هذا كان معه البشر بني آدم بمعه إن هذا ما هذا كان معه إلا ملك كريم إلا ملك ما ينعر ملايك لكن الشيطان كم حنونا قلنا واحد خرصا واحد حول حنوه هايوه وروحا ما شيطان بالله وهي حنوه وهي سيعان قال بخير في فذلك كنا كين ناس فرجعمنا فيري ويتمزج عمني وابقائين وولدي جي ورب هاي نقول الله يمحس مرحصين ربت فذلك كنا كين نأطع سوق عشان السكوليسين السجدر في الذي كوي لمطنني أديقول عانسين في السجع وضلا هيدان خلف جادي بو بحر جراي وركف وأكل يقول عانسين ولقت الهوت ربنا يشجع منكم يالسخين كره أنا طلب ضيفت أويركال fasata uu idiir sagu uu idiir waay lana tal hadduu sa sameeyeen haddii annaw dalbanayaa oo malee deenka uu guurka guri uu joogay hadduu sa sameeyeen ma amru waxaan farayo lays jeneenna wala ولا لا يقوهن و رؤهن من الساقين و حافظ يكد له و يلغو إلا و يهلق حافظ يلا سيناسه قد مانا حدو سيئيني سيئيني و مغرغ يهلقوا التاقي ساقسي سا. قال الهي مبري مرك و كان رؤيش اقنوحاني شو كبت بارك حالما يدو مرك إلهي ناد كبري دمه إلهي يكبري فتنطفا نبطفا حو ينا و دمه كوهنه إلهي يداد فحر ناده و تبت بارك لها دهي يداد فحر ناد عالمك و طوري ادونك يا خلالي ربي ربيناي قالوا قالوا في خب خب يا رب خب السجن حت خا حبل جيعلي له حقايق مما يدعن اليه وهيوو يريان السناده لو حيت خلاص حسبك دمرني إلهي وحي ربان و ديندها و كجعلها لا تصرف عني إلهي وحده الله يحيين حق يج كيدهون الشربارقة دقرت يوحى لي قولاً وحده إله يقل لي أصبيلهن وانقي رنا بيان ضعيف وترد رنب وانقي رنا يا وينيري وأكون وحنا قلما الجاهري جاي لكم حلو غنا حمان ينصحي سقعد ضباشون إلهي وحده الله يقل لي إلهي واجي. فصرف عن كيدهن وهي ان ربينا اني ااا ذللها الوهي وكلفي انه اله هو السميع العليم فخبريا سبحانه وتعالى وكما له ولكن هو غويا قلبي في حال فيه ثم بدا وحاض ظاهر طيب اللهم واهر شلون منك يهونت و و شيء قاصي هو وكان ضبت وحا امقت من بعد ما راول غاياتك علامات اركن فرائيذي ستسي لاس يننو سي, سي وهذا القوية يراده عرثه يراده هنا يسكحران حتى حين يمكن أن يكون لديه جاري هذا الأركان ودخل وقال الحرمر معه بن عيسى حبسي حدثي وحاق لا فطياني لاويلو لن يراه أضمها قال أحدهما متكذو حوي إني أراه ح... وان سرخي أنو إني أراني وان سرخي عشر وخمرا عنا منيري يوم عنا منيري وقال آخر وكيف كانوا اراني إني أراني وأنسى لك أحمر فوق رأسي ماذا حقيقة يشيس خبزا كيس تأكل الطير هو أي شمبيرون يسميه وبالكأن ما له قوة خبزية هو بهلكة طعمه يسا شمبير نبينا بالتاوي خبرك في هذا النظا إننا نقول نراك وأنكو أرنم على كثينة أفتح كل هذه كسران أنا نفسي إله إله يس هجيس خير بدن صلاح بدن وعد بدن كل قال نصي انت كم وقع لكن وكيلان عمل في قال موسى لو لا ييسو لاتيكما لدينا يديم ما تعامن حنط بتوي حتى ان صار الانسان ودان ينفطر ياو ما دائما تفعلوا كان رشن صاطه هي هذه حتى شيء فريضة، ورسوله صلى الله عليه وسلم كيس صحيح أي كشاعي، شنبرباي لقطي كذا جند، ماركيل شاعو، وصل عيسى وقولنا حسي الغفر سليم قنث، صادر تدوير رسوله صلى الله عليه وسلم بالدار، فريضة، تنحط أجيبهم فإنهم شيء، ثم في عنا كان رتبة سر قلعة رحمه، فعجعشها وكجعروا على خيرها وكيفان، أشيء، أقول فسره، هذا الرؤية إذا سيلو فسره سيلعين سيلن قنث qaluu ila yatti kuma taamaa hunta idin maatamaa furisaqayn ho leeyin ku irata qabaleen seenay illa adaa idin timaadu nabaat taa wani ka warra bitaweedi cuntada banin qasariya qablan ay yekun suuleen man qaha salayeen sawada haddii wey seenayen sheega daal kuma fiina in an garanaya hatta cuntada la idin soowat الوحصائي القبري ان انا تركت وانكتغي وانكبر النغضي من لطاقومن دا الدينتون لا يؤمنوا بالله إليه عن رميسنين وهم يوم بالآخرة آخرهم كافرون هو دي هو الله ورسلهم وبضنائهم يعلم دا الدينتون مركز إلهي علمه يفر فورموا إلهي علم وخفره يخير كونا فتقول الله هو يعلمكم هذا رضي إلهي تريد إلهي علم قلبه وخفره تقول إلهي الكددان خير الكددان والطبعة ويش هو متواعدنا وترعت وان راعي من لطالمه تسوي الحياه وفصل من لطعابي ابياالتي ابياالكي دينتودي بان راعي ابراهيم اها ويسحاق اها يأوه يأوه يأوه يأوه يأوه ما كان لنا نوما بدنا نشرك بالله اله من شيء اله وحلو دجنا نو بدنا ذلك شرك من فضل الله واله اله غيراد وفضل وافضل علينا أن ندرس هذا اليار وعلى الناس ذكر المحيدين تورطنا يا كم من الله سبحانه وتعالى وعلى المسيحيين أولي الديانة الواحد التعاليم من كارل يونغ واحد ولكننا كنا الناس ذكر بعضنا الأشخاص نعرض إليكم الشكر واساسه نعرض الله وسلامه وتوثيذه وكاسه إلهي سبحانه وتعالى كل شيء عودي بعدي وروحين عوضه ووقع عوضه فقره وحكالي وروحه هذا المرد فهذا إذا خير كتابك إلى سبحانه وتعالى وأحكامه قنمان كل كل كل شبر ليه وكل زيد ليه خيرك المبرد وكفر والتابعة من الله طاعبا ابن راع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأها أبيالخي كان لنا نو بنان معها أنشرك بالله إلى هنا نشري للمنشئ إلى هنا أكثر حلوة دجن نو بنان ده كثر نو ذلك من فضل الله توحيد كسم wa fadhli ilahi wa aleena u dushanada yeelay iyo wa aan maasada ka dushan rooksan wixdiiya fadhligaasi ilaha subhana kullu bimaa warakna akthar annas wala kinna akthar annasi dadka badan kuwada laaash kuwana fadhliga ilahi kuma shukriyaamno ma oogaaw dad badan inuu yahay fadhligafti يا صاحبي انسني ويرشل ولي وعدناه لاوان حبسها صاحبك اوغو هو 44 متفرقهن او كافات تكسن او ميدلبا او كار روايات عودو خير المقاص خير بلا ام الله الواحد القهار مثله اي قال فخير بلا ويكري واكرو ودا قمر 170 ريال جيت واكوكري ديان مره هل ما تعبدون مع عاودان من دوني الهي سكيس الا اسمان مغعيين مويين سميتهم عبد حسين أنتم يا عباد وحكاريين مرع مغان مرع ولا سك دحين كرا ييدك اي وكان ساي حتى مرع لو دحيو ييدك او كان معلو دحيي حول محيف وواحد هسمى له وي مركله مجرد واحد عاوديسه ما انزل الله اله مسود الجن بها اسماء ذا يا الهذا من سلطان في الجي الدريل لو عاودوا الى الحكم حكم قومها ان لله يا عباد إسكالة يا وحكم وحدهم قدعوا يا كان الله سبحانه وتعالى أمر الله إلهي أمرك ألا تعبدوا إنا إذاً عاودين إلا إياهو اشتقموا ذلك الدين القيام إن إلهي كان يقول إلا عاودينه ويدينته توصونه ويدون يا أخلا والأول يبانون الدون كان دلولي ميشا وكالروح يدد بقول إلهي عاودينه من نفسه كله وحدك الجيدان أيها وكان يفارده وإنه فاليقريز وكانه ووكاس وابا بايو أخلا أمر الله تعوذ الله ذلك كاسئ الدين أي كيل العبد والدين الطيب الدين الطوسون ولكن أكثر الناس تحبكم الله يعلمون محبة وقوة الله يخشاهم يصانك ياصاحي يتيج من خصصت فسر كتب الله ولولا حبس الصاحب خوجه أما حدكم متكين فيسقيه بهب به بيجيبه حب ورابين خامرا عين أبو كورابيني عرف أميراي وأمل آخر فيصله والصالبين اياه والدلاي والثيوغلي فتاة كله الطير وبعدوني سمجرسي قضي الامر الذي فيه تستقسيان وحيرا نحسرين سؤال من الكثير وكالي مركز ايضا ينطير كيف بقي الذي يساسه قد خلاص وعرأي الشمبرت اللي كاد عليك مركز ايضا ينطير قضي الامر ارنك والحكومة الذي فيه تستقسيان ويدسين وقالوا ذكوي للذيك ظنوا مولى انه ناجي من كل ولا تجم مركه توكوي او من لوادي كاميرا كويرو بيت بالي كل دلي وين هو يكرني عند ربه ربي, ربي جاك وبقر والبقر كيفها الهاوي يمكن بقر كو سريي او ريحان بلدي جلا الاهان من خسارين اله ربي جاك تيسا بقرك تيسا ايغو يقول الله فانسعوا الشيطان و الى يوسف ذكر ربي ربي انو شسسي او بقركي شسسي او انبا هانت قدل من لوغن و خلسن اسكاجيرو ننسافه و الى شيطان با يوسف فاللهيته و كن نغاد نبي له في السجن. سنين, سنين, سنين وقال الملك مركو وقع ننكه وحسوس ييبانا سي رسول كان لاو صلى الله عليه وسلم حدو وصفا دهن ديربا ولا فكين لا لكن قال قاوي الى اي قير سبحانه وتعالى فاره على صلى الله عليه رب وقال الملك بقر وخي ان انا وارا وان حرك سبع بقرات تسولاها ثمانه او بوربورن يا كيو سبع فددو حياف او ويدو عاتاه وسبع سنبلات نوانك سبد صبور قضرن او عغارن او رشن كبوخ waa qaraawada dadka kale yaa wishaatin oo qalalan oo iyagana iskuunaya way kaga qalalaay uunayaan yaa ayo marhabu inama marhabi inta soo yeyay way tiradii iyo wakaanka hankii dawladda ugu sareey aftooni firu yaa bariigaytii waa oo i fassira ruuyada in ku kumadaatin la ruuya ruuyada tacbunana qwiya kana fasirkayo hada waxay dhehan adaqo xilalan ما نقصنا وحيدهن، وقرؤ بس كده بدر ما يوي. أنت قرأوا ذي وصح في خارج هالحجال والاقطان طيب. ومعنا نحن أنجو مني بتاوي الحرامي. قرأوا بفسر كيسة بعالمين الكويت قنافير لكن ما هو قرأ بس وقال بدر ما الذي وقالوا الحوي للذين نجاء منهم إلا بقر كراهي دونك سواه. كيبت بدل اللي ويني وين. كيك على سوائل تبي وراها لدب. كيبت بدل ومنه والحال بعد أمتهم مدى كذب أما لو أنك شاهدنا القرآن كالواحي كنتم إذن الله طلعا عنه مدى كذب أيها حصوصي نحن يقول أنا منبئكم أنا إذن كوه الرمي بتأويل فصل كالرياضي فارسلوني يدير ننفصل كاليقانة بانا قاناة إذن فصل إيه هل لا يديره ماذا سواء الله يديره يوسفو يا يوسفو يوسفو ولي حفسي الفجرة أيها الشديقه كان رنطة la wixiin awrara koob gaab waxu cusidarmada ninki wakaa waddantay sagay walisi dayo ayo sidda kan loo baahoo aftiina noofaset sabac baqaraatan toddoba la aha 8 oo burburan yaa kuuna ay xunayaan sabac toddoba ee jagan oo weydaha iyo sabac sanburaa ee jagan noofaset codna agar oo xaraa yaa toddoba oo yaabisa tan qalaan yaaba إذا dadki uu noqdo oo malax iyo oo tawo raala ay ay calamoon shay yaguna ogeeyaan riyada fasirkeerow kana nabii laynis wuxuu yidhi tan jira dhuna wad daranaysan riyada fasirkeerow sabac sano ay toosnaa taban ah hirir hawo sida caadaha ah قال إذا هي مستجدا يروح سول كله سول كذا جاي هيا كل هذا هو إن بعدين بيجري لكنه ذي اللقب ااا صار هلا يا دبيني سوشي براعج شوي خماسوس مركسول كوداي إلا قليلا من تجوح العنصران ويمر والبينت العنصران سول ثم يأتي وحائما تضربه مركبرو قهره البعض من بعد ذلك تضرب قراشة سبع oo aad adag oo abaara ayaa kulnay todobaad iyo hunayaan ma qabantim lahuuna wax overmare kan oo aad dhigteen oo todobada hore beertay ila qaliil aan wax yar mooyeen oo ma waxa wax la kadib aan فيه سنة كده هي يغاث الناس ضد اللوجر جارو رب لهم سنة برواقه قالوا له شو بيس يا إمام وفيه دهني سنة يعسرون أي ميرتان وستريد يعانيه يروح والباقي يروح وحلا قصة ما يستولون قالوا انتظره بحيسو وعطا عبد الله يعسرون يحلبون أي, أي اللي صام عرض ضررنا وكذب وقال المري بقر يتوني بي في فؤتي به في هذه كيان قوة أو ورطة ورطة ايه الله تستخدم مالك عزيز يتوني به إلهي اخوه غيره اتسيه اخوة بصابة اخوة رقصة صلى نبيه الله يوسف ويقول اخوة اللوه وقال الملك وحوي مالك ورطة يتوني به ايه كان فلما جاءه الرسول رسولك ملكه يقول انك الله تعالي والنبيه الله يوسف قال ربك السيد كاريق عنك السؤال ما بعله النسوتي هواينك وحش على ضلوطي قطعنا أيديهن الجمال إشكب جوجوي إن ربي ربي غاي بكيف ديننا كيف كذا علموا في لكن هرايان الشعر ويا الفاصيني أحد ويجي وحلا يقصمش لو حلوة حلا يدن بقصو قص سووا الدن بمعنى صلى الله ي وسلم سألنا من قارسات كوري رحيم رحدي رحمن الله يس حديلا أيه ما الله حديان ساق وكلنا سو او صواني صاينه نبي الله ابراهيم تيري انا واخ حق بدان شكك في صدق ماي ميد ولا كو شاي ميكو كو شاي مركي ما لا دهن يعني ولي وقال الملكو تونيبي إيه كانوين فلما جاءه الرسول ننك إن يوسف مر في نينك الصاد رأوئه من قال وحوي إن موله يوسف يجعنا إلى ربك نينك كل عوننا بقر في كل أرض فسألوا بنسائل ما بارو نصر هواينك وحاضرته هواينك إيه حاضر كوي ألا هنا هواينك جميع سكجوجي هنا ربي نعرف قال وحوي بقر كوي هواينك وسويها لمن بغضوا حاضر قال وحوي ما خد حالك يشاني إنه محوها إذا وقت يراودتنا يوسف يوسف أتقضي أمتنع عن نفسه حاش على الدين المكر يوسف نفسي يوسف يوجه الله مركوها رم قلنا والحين حاشا لله إلهي بحمان كن الزهان لو عوان مكر البزار ماركى كعام حيد يقول واحد كريش شجامه أوصاص الوسلي ووك هذا ونبي الله يوسف صصره إله قال حققني رصير قاروش حاشا لله بقيت. إلهي بان الذهاني مع علمنا بهغي عليه يشد من ان حمانه وحمانه كووي قالت ان ضغط قالو فيتري امراه العزيزي ضغط كاوي وزير كاوي انتيسي واكضر طير الان حدارو حس حس عذابي الحق حقي ضبط هاد العذاب انا تاوتو انا كا دوني نفسي انا نفسي سا كا لم وينو لمي صادقين اسباني وارنلو طاصي هذا كوردي يوم واحد جالس يقول شجع المكرق هذا يا ولنتي إنك لو جالو قادم وين تتك لا مكون بالغيب ذلك اللي يا هذا القن له سيرت قيطر في له نبي له يسبيه من قتير وحور الجحير هم هو الله هو يسأو يساف سوابقه يا هذا ذلك ذلك oo u caddeeyay in aan u doonay liya calaamaha inuu ogaado ninkeyga aan aan walimaa ku noqonayna qiyaano zina geey bil ghayb sawiga maqoon markan la istaagay doonayde wan doonay oo ana doonay jira wan dooni kale la ma u oo ma waxa خاينة بنا وحيني يمسل تقرينا هو ايه هو ايه ذلك فعلت ذلك الساة صانياء اللي يعلم سوء قاله سيد كي أنك يقوى أني لما أكون أنا خيان بالغيب وأن الله لا يهدي في هذا هذا الخاين الله أعلم